ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثير من الناس بِالْقَائِرِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 غَيْنَات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن, وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أَن كَذَّبُوا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 شركائهم شفاعا، وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضتي يحبرون. وأما الذين كفروا وكلبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون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 إذا ألتم، ثم إذا أنتم بشرت تتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا.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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار منامكم بالليل والنهار وبطغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 وأقيم الصلاة على تكون من المشركين من الذين فرقوا لنهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا وإذا مس الناس الردع ربهم دعو ربهم مجيبا إليه 113. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 114. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 115. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وإذا أذق الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سجئ بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون.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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا يَرْبُو فِيهِ أَمْوَالُ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو فَلَا يَرْضُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ 111. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 112. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 113. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم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 فَضْلِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ رحمته ولتجري مَاءً بأمره ولتبتغوا من فضله مَوْتِهَا إِنَّ فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا رسلا إلى قوم فجاؤهم بالبجنات فجاؤهم بالبجنات فنتقمنا من الذين أجرموا وكان حظا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سعابا فيبسطه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله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 أَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقُصُّ الصِّدِّيقُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ هَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يومئذ لا يَنفَعُ الذين ظلموا مَاعِذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَرَأَيْتَهُمْ بِآيَاتِنَا يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يَدْخُلُوا